فإذا قيل لك ما تعريف الإسلام هو الاستسلام لله والتوحيد والإنطياد له بالطاع والخلوط من الشد فالدليل قول الله تعالى فإلهكم إله واغد فله واسئم وبشر المسلمين فقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتل ولا تموتن إلا أنتم مسلمون فإذا قيل لك هل دين الإسلام كامل أم يحتاج إلى تكميل هو دين كامل والذليل قول الله إذا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ويضيد لكم الإسلام دينا فإذا قيل لك من أين يأخذ المسلم دينه يأخذ المسلم دينه من الغرآن والسلة على فهم السلف الصالح فالتليل قول الله تعالى أولم يكفي من أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم فقوله فإن تنازعتم في شيء فردته إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فقوله اهجنا الصراط المستقيم صراط الذين فإذ المغطوب عليهم ولا الظالين فقوله فمن يشاقر الرسول من بعد ما له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما دولار ونصلي جهنم وساء النصير وانصر الحديث الذي بعد هذا فإذا قيل لك ما عقيدتك أنا سني سلفي فالتلي عديث العباط من قال الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تعاليكم بسنتي وسنه الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم اياكم محدثات الامور وان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله اخرجه ابو داود وغيره وهو حديث حسن